Och <try> تدير <تصفيق> سداوي فؤاد ولين سديبو وفي اليوم صرح حلبي للبادر بس هراني والورد جاب حالي Vi vill اني الكواهل بعاد دوام في يدك يا سيف واسف في صباح الدموت إلى نجاني هذه آل القداو المرآة والإهدفين مكران وفي نيرهم فرح ألبي ذا البدري بسهراني والنير och min son, han finns i saker som man inte vet. Och världen skapar för att få Amen. Well,